الآن مع الشريط الأول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الظليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضى على الصلمات والزرور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسما عنده ثم أنتم تمتعون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم ذوكم وجهركم ويعلم ما تهتبون بس قولنا بالله من الشيطان الرجيم سبق في البسم الماضي أن شرعنا بالكلام على البسمله أليس كذلك؟ طيب انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى باسم الله وذكرنا أن هذا الاسم العظيم هو أصل الأسماء ولا يسمى به سوى الله عز وجل أما قول الرحمن فالرحمن مشتق من الرحمه مشتق من الرحمن ولكنه على صيغة فعلان وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء فيكون معناه, معناه أنه ذو رحمة واسعه ذو رحمة واصعة ولهذا فسرها بعضهم بأن الرحمن ذو الرحمة العام ولكن صواب أنه ذو الرحمة الواسطة يرحم من شاء عز وجل فهي أدل على الوصف منها على التعذي أدل على الوصف أن الوصف الله منها على التعذي الرحيم فهي صيرة مبادرة من الرحمة لكنها أدل على الفعل منها على الوصف، فسبقت الرحمن لأنها وصف، وآتت الرحيم لأنها فعل فهو رحمن يرحم. رحمن يرحم رحمن يرحم رحمن يرحم عز وجل وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الله أنه في المؤمنين رحيما والمراد الرحمة الخاص إذن الرحمن تدل عليك الوصف. والرحيم على الفعل يعني انه يرحم قسم العلماء رحمهم الله الرحمه الى قسم عامه وخاصه فاما العامه فهي الشامله لجميع الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والبهيم والعاقل كل الخلق تحت رحمه الله عز وجل لا يشد احد عن هذه الرحمه العام الرحمة الخاصة هي التي تختص بالمؤمنين فهي رحمة خاصة والفرق بينهم أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة فيكون لله عز وجل على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة اما الرحمة, الرحمة العامة فلا اثر لها الا في الدنيا ولذلك نقول الكفار في الآخرة يعاملون بالعدل لا يعاملون بالرحم البهائم وغير العاقل كذلك يعاملون بالعدل لان الله يقضي بينهم بين البهائم ثم يأمرهن ان يكن ترابا فياكن ترابا ولا نعيم فالرحمة إذا كم نوعا أو قسمان عامة تشمل جميع الصرف وخاصه تختص بالمؤمنين الفرق بينهما أن العامة إنما تكون في الدنيا فقط والخاصة تكون في الدنيا والآخرة اللهم رحمنا برحمة وذكر هذين الاسمين الكريمين عند البسمله التي تقدم فعل العبد وقوله اشاره إلى أن إلى أن الله إذا لم يرحمك فلن تستفيد من هذا الفعل ولا من هذا القول ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض أل هنا للاستحقاق أي جميع الحمد من كل وجه ثابت لله عز وجل واللام في قول الله إنما للاختصاص وإما للاستحقاق إنما للاختصاص واما الاستحقاق ولا تنافي بين المعنيين وعلى هذا فتكون للاستحقاق والاختصاص لان ال في قول الحمد لله للعموم ولا احد يستحق الحمد على العموم الا الله عز وجل فتكون اللام للاستحقاق وللاختصاص ايضا ولكن ما هو الحمد الحمد كثير من الناس يفسره بالثناء الثناء على الجميل الاختياري ولكن هذا ليس بصريف لان الثناء يكون تكرار الحمد والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى عليه وهذا يدل على ان ثنا هو تكرار الوصف الكامل والاشتقاق يدل عليه لان ثنا من التني وهو فياله الشيء او رد الشيء بعض الى بعض إلى بعض واما قولهم على اتم الاختيار فهو أيضا بالنسبة لله عز وجل غير صحيح لأن الله يحمد على ما يفعله عز وجل وهو يختار ما يشاء ويحمد على كمال صفاته اللازمة التي لا تتعدى إله فهو محمود على كمال حياته ومحمود على كمال قيوميته الأول وصف اللازم والثاني وصف متعد ولازم أيضا كما سبق تفسيره صالح إذن الصواب أن حمد الله يكون على أفعاله التي يختارها وعلى صفاته الكاملة اللازمة له فبماذا نعرفه نقول الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيم الحمد وصف المحمود بالكمال اللازم والمتعد حبا وتعظيم لأن الوصف بالكمال قد تصف شخصا ما بالكمال لا محبة الله لكن رجاء لما سيجازيك به وقد تحب وقد تمدح لا على سبيل المحبة والتعظيم ولكن خوفا من شر فالحمد إذن لا بد أن يقيد بأنه على وجه المحبة والتعظيم فإن لم يكن على وجه المحبة والتعظيم فهو متح وانظر إلى عنق اللغة العربية كيف فرقت بين حمد ومتح مع تساويهما في الحروف نوعا وعددا الحروف ثلاث هذا العدد النوع نفسه الحرف ح م د لكن اختلف الترتيب في الحروف حمد ومجد باختلاف هذا هذا الترتيب اختلف معناه اختلف معناه وال... وال... والنسبه بينهما الخصوص والعموم فكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا لان الحمد كما قلنا لا بد ان يكون على موجه المحب والتعظيم والمدح بخلاف ذلك قد يمدح الرجل سلطانا او وزيرا او ما لا محبة له ولا تعظيم الله لكن يرجو نواله أو يخاف منه اما الله عز وجل الحمد فلا وقد ذكر من القيم رحمه الله الفروق بينهما في كتابه بدائع الفوائد الذي حثنا شيخنا عليه حين الطلب وقال انه كتاب عظيم وهو كذلك يشبهه من بعض الوجوه صيد الخاطر لابن الجوزي لكن من حيث العمر والمعنى والفائده لا سواء ولا مقارنه فهو رحمه الله بين بيانا واضحا الفروق بين الحمد والمدح وبحث هذا المبحث حتى انضجه طبخا وقال ان شيخنا يعني ابن تيميه رحمه الله كان اذا بحث في مثل هذه الامور اتى بالعجب العجاب رحمه الله ولكنه كما قيل تالق الفرق نجديا فقلت له اليك عني فاني عنك مشغول لان شيخ الاسلام ما عنده التفرق الى ان يتكلم في مثل هذه الامور ويتكلم بما هو اعظم وقد جمع اخونا وزميلكم فريد بن عبد العزيز الزامل المباحث النحويه التي تكلم عليها شيخ سالم بن تيميه جمعها في ارساله لكنها لم تطبع بعد وهذا فجر ومر علينا من هذا المولد مر علينا في كتاب اقتلاص صلاة مستقيم لما تكلم على قول الله تعالى وخذتم كالذي خاض بحث بحثا ما تجدوا في اي كتاب رحمه الله المهم نرجع إلى ما نحن بصدره الحمد ووصف المحمود ايش الكمال على وجه محب والطال لله قلنا اللام الاستثقاق ويشك والاختصاص لا احد يستحق الحمد كله من كل وجه الا الله عز وجل وهذا الحمد المذكور خاص بالله عز وجل فهو جل وعلا مستحق يا محمد والحمد الكامل مختص به اما الله فهي عالم على الله عز وجل والتعبير بها احسن من التعبير بغيره بعض الناس الآن يعبق فيقول قال الحق كذا وكذا قال الحق كذا وكذا هذا صحيح ان الله هو الحق المبين لكن اجعل عبارتك على عبارة السلف فهم يقولون قال الله أو يقول قال رب له أما قال الحق هذه يأتي بالإنسان لأجل يفتح الاذهان أجل يقول الإنسان السامع من هذا من هذا الحق لكن نقول قال الله التي بنيت عليها الألوهية والعباده احسن ولكن لا باس ان تقول قال ربنا او قال ربكم كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لاصحابه احيانا اتدرون ماذا قال ربكم الله مشتقه من الالهه لا مشتقه من الألوهية وأله بمعنى تعبد تعبد وليست بمعنى تحير كما زعم بعضهم لان الانسان اذا قال الله معنا ما يجد تحيرا يجد ربا معروفا عز وجل لا حياه فيه يقول اصلها الاله لكن حرفت الهمزة لكثرة الاستعمال وقالوا إن نظيرها الناس وأصله الأناس وكلمه خير وشر وأصله نعم أخير وأشر إذن الإله الله أصل الإله وهي من أله أليه هو أي له وهل هو مشتق أو جامد الصواب انه مشتق وأنه لا يوجد اسم من أسماء الله ولا من أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا من أسماء القرآن يكون جامدا ابدا لأن جامد معناه أنه لا معنى له إلا الدلالة على المعين فقط لأن العالم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفل وخيرن فلو قلنا إن أسماء الله أو الرسول رسوله أو الكتاب العزيز إنها جامدة معناها لا تدل إلا على تعيين المسمى فقط ولكن نقول هي مشتقة تدل على تعيين المسمى وعلى المعنى الذي اشتقت منه المعنى الذي اشتقت منه لابد اذن الله مشتقه من الاله او الألوهية وهي التعبد لله عز وجل الذي خلق السماوات والارض الذي وصف للافضل الجلال خلق السماوات والارض خلق اي اوجدها على تقدير محكم لان الاصل في الخلق في اللغه هو التقدير كما قال الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري يفري يعني يفعل تفري ما خلقت يعني ما قدرته ولا معك أحد فالخلق إذن هو الإيجاد إيش على وجه التقدير المحكم وقوله السماوات والأرض السماوات محرور خلق ولا مانع من أن نقول إنه مفعول خلافا لمن قال إنه لا يصح أن تكون مفعولا لو ف... لأن المفعول لا بد أن يرد الفعل عليه وهو موجود وخلق السماوات والأرض ورد عليها قبل أن تخلق ولكن يقول هذا تكلف والصواب الذي عليه أكثر المعرفين أن السماوات مفعول به مفعول به طيب خلق, خلق السماوات والارض السماوات من سما يسمو اذا على وقد بين الله على انها سبع وانها طباق وانها شداد وانها مبنيه بايد اي بقوه نقبل هذا في اسرنا عندكم ولا نمشي نمشي طيب وقوله الارض معطوفه على السماوات وهي لفظ مفرد لكنه لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها متعددة انتبه لهذا القيد لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها إيش متعددة ولو لم يثبت أنها متعددة يقول انها واحدة هذا مقتضى الله لكن نقول إن نراد بها الجنس وحينئذ لا ينافي التعدد وهي متعددة بجلاله في ظاهر القران وصريح السنه اما ظاهر القران فقد قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم اي في العدد ولا يمكن ان يقول قائل ومن العرض مثلهن من الكيفيه والصفه لا احد يقول لان الفرق بين السماء والارض واضح هي تعين ان نكون مراد. العدد وهو كذلك اما السنه فصريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع ارض من سبع ارض فاحتسان المراد بالارض إيش؟ الجنس فلا ينافي التعدد وقد ثبت تعدد الارضين لظاهب القرآن وصريح السن الناسر وجعل الظلمات والنور جعل بمعنى خلق ولكن إذا كانت بمعنى خلق فما هي الحكمة في أن عبر عن الخلق للجعل قيل إن الحكمة هو التفنن في, في, في العبارة يعني تغيير العبارة قصدي اللف. مع اتحادي المعنى أحيانا يقوم من البلاغه وقيل إنه وقيل إن الحكم من ذلك أن النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره مثل نور الشمس لا يمكن أن يتبين إلا إذا كان هناك جسم قابل له ولذلك ما بيننا وبين الشمس ظل ما في نور لان النور لا يمكن ان يظهر اثره الا ان يكون مقابل مقابلا بجسم تجدون الان الفرق بين ان تقابل الشمس جسما قابل للحراره وجسما غير قابل وجسما قابلا لنصاعه البياض جسما غير قابل لان النور لا يمكن ان يكون قائما بنفسه ولا يتبين الا اذا كان ايش منعكسا على على على جسم فهذا هو الحكم البولي وجعل حكمة اخرى ان الظلمات والنور تكون حسيه ومعنويه تكون حسيه ومعنوية اليس كذلك ظلمه الليل ما حسيه حسيه ظلمة الجهل معنوية، ظلمة الجهل معنوية. كذلك النور، نور النهار، حس نور العلم والإيمان معنى. ومن نور العلم والإيمان استنار ذو قلب كلام الله عز وجل، وكرم الله تعالى غير غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. مع أن القرآن يسمى نورا كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا واضح؟ فلذلك عبر الله عز بالجعل لأنه يتعلق بالمخلوق وغير المخلوق وجعلت ظلماتهم النور ثم الذين كفروا بربهم يعدون ثم الذين كفروا ثم حرف عقل معروف ويفيد العطف والتراخي وان شئت يقول الترتيب والتراخي يفيد الترتيب والتراخي فيكون عن الايه ثم مع ظهور هذا الامر والله خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور مع هذا الذين كفروا لربهم يعلمون مع ظهور الآيات ولا شك أن كفر الكافرين مع ظهور الآيات اشد في اللون والتوبيخ ممن ليسوا كذلك وقالوا كفروا بربهم بربهم هل نجعلها متعلقة بكفر أو متعلقة يعدلون التركيب محتمل أن تكون كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون به غيره ويحتمل أن تكون الذين كفروا نعم منفصلة عن قوله بربهم يعدلون ويكون الذين كفروا يعدلون بربهم أن يجعلون غير الله معادلا لله تبارك وتعالى. بسم الله. من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض أجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضاء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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض سبق تفسير هذه الجملة كلها وجعل الظلمات والنور إلى هنا وقف قال الله تعالى هم الذين كفروا بربهم يعدلون أي ثم بعد هذه الآيات العظيمة الظاهرة البينة الذين كفروا يعدلون بربهم اي يعدلون به غيره اي يجعلونه عدينا له ندا له وفي قوله كفروا بربهم يعدلون هل الجار والمجرور بربهم متعلق بكفروا او بيادلون الاولى ان يكون متعلقا بيادلون لأن, لان هذا هو المعنى المطابق اما الذين كفروا فمعروف ان المراد كفروا بربهم وإنما قدم على عامله مراعاة لفواصل الآيات، لأن الفواصل إذا جاءت متناسقة فإن ذلك يكون علذ على السمع وأقبل للنفس. قلت وأتى بثمّة الدالة على التراخ، يعني أنه بعد أن تأمل ونظر وعلم كفر وغفل الله. وعادلوا به غيره فجعلوا له اندادا في هذه الايه الكريمه من الفوائد اولا ثناء الله على نفسه بل حمد الله تعالى نفسه ان خلق السماوات والارض وهذا حمد عند ابتداء الخلق اي خلق السماوات والارض هناك حمد اخر عند انتهاء الحمد كما في اخر سوره الزمر حيث قال الله تبارك وتعالى وترى الملائكه حاثين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم كمل وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين قيل أي قاله كل العالم الحمد لله رب العالمين وحمد نفسه تبارك وتعالى على تنزله من كل عيب ونقص وكبريائه وعظمته فقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وحمد نفسه تبارك وتعالى على انزال القران الكريم فقال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر اباء اسلم الذين فالله تعالى يحمد نفسه عند الامور العظيمه لأنه لان هذه الامور العظيمه توجب للعبد المتامل ان يحمد الله عز وجل على كمال صفاته وعلى كمال افضاله وانعامه ومن فوائد هذه الايه أن ان خالق السماوات والارض والله عز وجل خلق السماوات والارض ولا احد ادعى انه يخلق السماوات والارض حتى المشركون لو سئلوا من خلق السماوات والارض لقالوا الله ومن فوائد هذ هذه الايه الكريمه ان السماوات مخلوقه وليست ازليه كقوله خلق السماوات والارض فيكون في ذلك رد على الفلاسفه الذين قالوا في قدم هذا العالم وانه ازلي ان قولهم هذا مردود في الكتاب والسنه واجماع المسلمين ومن فوائد الايه الكريمه ان السماوات جمع أن السماوات جمع لانها جمع وكم عددها سبع سماوات بنص القران ومن فوائد الايه الكريمه التفريق بين ذكر السماوات والارض حيث تذكر السماوات جمعا والارض مفردا وذلك لأن السماوات أعظم أعظم من الأرض أعظم بكثير لا من جهة ارتفاعها ولا ساعتها ولا شيء كل ما ما في السماوات هو أعظم ما في الأرض قال الله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء فناها رفع سماك بهيل الأرض ومن فوائد هذه الآية الكريمة انه قد يعبر بالمفرد ويراجه به الجنس فيعم ما كان زائدا على المفرد لقوله والارض ومن فوائد هذه الايه الكريمه ما قد يؤخذ منها ان ملك ظهر الارض فقد ملك اسفلها حتى لا يقال انه ليس لك الا ارضا الا ارض واحده فلا تملك الأرض إلى تخكمها وقد قرر هذا العلماء رحمهم الله فقالوا إن مالك أر... الأرض يملكها إلى الأرض السابق وعلى هذا الدل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبيع ومن فوائد الايه الكريمه التعبير المختلف بين خلق السماوات والارض وجعل الظلمات من نور فان لقائل من يقول لماذا اختلف الت... لماذا اختلف التعبير هل هو مجرد اختلاف لفظ أو هناك فرق او هناك أو... أو هناك فرق لننظر جعل تاتي بمعنى خلق لا شك ويدل لهذا قول الله تبارك قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحده نعم لا قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وقال تعالى في ايه اخرى هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليه فدل ذلك على ان خلق وجعل معناهما واحد وعلى هذا فيكون التفريق هنا لمجرد اختلاف اللفظ فقط وقيل بينهما فرق فالخلق انشاء الخلق انشاء لذات المخلوق واصل المخلوق والظلمات وصف في المخلوق وكذلك النور ولهذا لا تجد للنور جسما يشاهد ابدا انظر الى النور لا يظهر الا على سطح اما في الفضاء فلا يظهر النور وما نشاهده احيانا من آه السهم الابيض اذا ضربنا بشيء له قوه نفوذ من الضوء ليس هذا النور لكنه انعكاس لذرات صغيره في الفضاء وليس, وليس هو النور بل هو انعكاس لهذه فلما كان النور والظلمه ليس شيئا محسوسا وإنما يظهران في غيرهما أب أبر عنهما بكلمة جعل وهذا هذا لا شك أنه أبلغ من أن نقول إنه ليس بينهما فرق وإنما اختلف اللفظ فقط من فوائد هذه الأعيات الكريمة ما يحصل من جمع الظلمات وإفراد النور بعضهم قال إن النور افرد لأنه شيء واحد النور والظلمات جمعت لأنها تختلف باختلاف الجرم الجرم الذي حصل به الظلمه فمثلا لو كان معك زجاجة مشمعة وجعلتها بين اللمه وبين الأرض صار, صار هناك ظلمة أو لا لكنها خفيفة وإذا جعلت الشيء ثخينا صار ظلمة سود بين فلذلك جاء جمعة الظلمات من أجل أن الظلمة تختلف بحسب الجسم الذي أوجده أو الذي وجدت به، فجمعه. وبعضهم قال لأن الظلمات هي الأصل، هي الأصل، والضوء والنور طارئ عليها، والظلمات معروف أنها تختلف. فمثلا الظلمات في وقت تكون السماء فيه ملبدة بالغيوم ليس كما اذا كانت السماء صحوا الظلمات في قاء البحر ليست كظلمات في سقف البحر وهل هم جروا هذا إذا, اذا قلنا ان المراد بالظلمات وهو النور ما كان حسيا منهما اما اذا قلنا وهو الصحيح كما قرناه انه يشمل الظلمات الحسيه والمعنويه وكذلك النور الحس والمعنوي فالامر ظاهر لان شعب الكفر كثيره والايمان شيء واحد وفروعه مجرد فروع والا اصل الثابت فان صراط الله تعالى ليش واحد والطرق الاخرى متعدده قال الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل نعم من فوائد هذه الايه سفه الكفار وانه لا عقول لهم وجهه انه بعد ظهور هذه الايات العظيمه عدلوا بالله عز وجل جعلوا له عديلا وندا وهذا يدل على سفههم وان كانوا اذكياء ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه وبان الله تعالى دائما ينعى على الكفار فقدهم العقل اكثرهم لا يعقلون وما اشبه ولا في هذا كثير وهذا هو الحق ان الكفار ليسوا عقلاء والمراد في نفي العقل هنا نفي عقل التصرف مع عقل الادراك هم عقلا من جهه الادراك ولهذا تلزمهم الطاعات ويلزمهم الاسلام لكنهم ليسوا عقلا من حيث التصرف بل هم سفهه وما احسن ما قال الشيخ حسان رحمه الله عن المتكلمين قال انهم اوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما و ذكاء ولم يؤتوا زكاء هم عندهم فهم لكن ما عندهم علم يعني بالشريعه وعندهم ادراك لكن ما عندهم عقل ومن فوائد الايه الكريمه ان ربوبيه الله تعالى عامه للمؤمن والكافر كذا لقول ثم الذين كفروا بربهم يعذبون فجعله سبحانه وتعالى جعلها نفسه ربا لهؤلاء ولا أشكال فيه لكن هذه الربوبيه ايش العام هناك ربوبيه خاصه للمؤمنين تقتضي الكلاء والعنايه والحفظ والتربيه وقد اجتمع النوعان في قول سحره فرعون آمنا برب العالمين نعم رب موسى وهارون الأولى عامه والثانيه خاصه ثم قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من طين لما ذكر خلق السماوات والأرض ثنا بخلقنا نحن فقال هو الذي خلقكم من طين والطين هو التراب المبلول بالماء أو المخلوط بالماء وهو معروف وذلك بخلق أصلنا وهو آدم أما الإنسان فقد خلق من ماء مهيم من النطفه لكن ادم خلق من طين ثم قضى اجلا اي قدر اجلا انقضى وانتهى وأجل مسمى عنده مسمى اي معلوم عند الله وهنا الافضل ان تقف ثم قضى اجلا ولا تصل لان الوصل قد يشعل بالتناقض وجهه أن الأول منصوب قضى أجل والثاني مرفوح والحكم أيضا مختلف كما يتبين شاء الله بالفواعد وأجل مسمى عند عند الله وهو قيام الساعة فإن هذا مما يختص الله به عز وجل قال الله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل علمها عند الله وقال تعالى يسألونك عن الساعه ايام مرساه قل انما علمها عند رب هذا عند الله لا احد يعلمه ولا احد يعلم عن انقضائه اما الاجل الاول فنحن نعرف انقضائه اذا وجدنا الرجل انشاه الله ثم اماته انقضى الاجل او لا انقضى الله اجله وعرفناه لكن الأجل المسمى المعلوم عند الله عز وجل يختص الله بعيني. ثم أي بعد أن عرفتم أنكم خلقتم من طين وأن الاجال تنقضي في علم منكم وأجل آخر غير معلوم بعد هذا تمترون والامتراء هو الشك أي تشكون في البعض انظر الان كيف ذكر في الايه الاولى شرك هؤلاء بربهم عن الكفار ثم ذكر نوعا اخر وهو الكفر باليوم الاخر لان الشك فيما يجب فيه اليقين كفر من فوائد هذه الايه هذه الايه الكريمه ان بني ادم حادث بعد ان لم من اين تؤخذ من قوله هو الذي خلق وقد قال الله تبارك وتعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل بمعنى قد فمن عمره عشرون سنه هو قبل إحدى وعشرين سنه نعم لم يكن شيئا مذكورا فأوجده الله ففيه دليل على حدوث بني ادم وانهم مخلوقون من العدم ومن فوائد الايات الكريمه الاشاره الى اصل بني ادم وانه من الطين والطين من أين من الارض وقد قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى فان قال قائل ما الجمع بين هذه الايه وبين قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال صلصال وقوله تعالى خلقكم من تراب فالجموا بينهما سهل وذلك أن أصل بني آدم تراب صب عليه الماء فصار طينا فقيا زمنا مدة طويلة فصار صلصالا لأنه يسود وإذا صنع منه شيء صار صلصالا له صوت إذا ضربته بيه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 بين دليلين نعم قطعية نعم بين دليلين قطعية أبداً لا في القرآن ولا في السنة ولا فيما بين القرآن والسنة ولا بين الأدلة العقلية والنقلية هذا لا يمكن لو لو تصورنا هذا قطعا غير صحيح إذ أن الدليلين القطعيين النسبة بينهما التناقض والنقيضان ايش لا يجتمعان ولا من فضلك اقلب الشريط ما الجمع بين هذه الايه وبين قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال صلصه وقوله تعالى خلقكم من تراب فالجمع بينهما السهل وذلك ان اصل بني ادم تراب صب عليه الماء فصار طينا فقي زمنا مدة طويلة فصار صلصال لأنه يسود وإذا صنع منه الشج صار صلصالا له صوت إذا ضربته في صار له صوت فلا خلاف ولا تناقض واعلم أنه لا يمكن أن يقع تناقض بين دليلين قطعيا ابدا لانه لو, لو, لو وجد تعارض بينهما لم يكونا قطعيا لان القطعيه يعني ان غيره لا يمكن فلا يمكن التعارض بين دليلين نعم قطعيا لأن نعم بين دليلين قطعيين ابدا لا في القران ولا في السنه ولا فيما بين القران والسنه ولا بين الادله العقليه والنقلية هذا لا يمكن لانه لو, لو تصورنا هذا فأحدهما قطعا فالصحيح إذ أن الدليلين القطعيين النسبة بينهما التنقل والنقيضان إيش لا يجتمعان ولا خفعان لا بد من وجود أحدهما ولا يمكن أن يجتمع ولا أن يفهم فإذا ترى لك التعارض بين دليلين القطعيين فاعلم أنه أنه ان الخطا ان فهمه وانه يمكن الجمع بينهم وانما ان لا يكون احدهما قطعيا ويكون الحكم لإيش في القطع اما اذا كان ظنيين فيمكن يمكن التعارض وحين ينظر للترجيع اذا كان في القران ما ظاهره التعارض على وجه قطعي فاعلم ان هذا ايش لا يمكن ابدا فاما ان تكون الدلاله غير قطعيه وإما ان يكون الحكم منسوخ اما ان يبقى الحكم والدلاله قطعيه في الآيتين في... الايتين مثلا فان ذلك لا ومن فرائد الايه الكريمه ان الحكم لله عز وجل وحده بقوله قضى اجلا واجلا مسمى عنده ولا احد يغير في هذه في هذه الآجال. ومن فوائده ان من مات مقتولا فقد مات باجله الذي قدره الله له لان الله قضاه لا يقال لولا انه قتل لم يمت هذا مستحيل لان الله قضاء ان ايش ان يموت بالقتل فهو, فهو مقتول باجل لو قال قائل لولا ان هذا الرجل قتل مثلا الساعه الثانيه عشره من النهار لامكن ان يتغدى الساعه الواحده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 لو كان هذا عاقا لمات قبل ان يموت اذا كان واصلا لان نقول قلنا الله قدر ان يكون واصلا وان يتاخر عمره قضى الله اجلا ولا يمكن ان يتعلم من فوائد الايه الكريمه ان الاجل المعلوم عند الله نعم الاجل المعلوم الذي هو الساعه عند الله عز وجل لا احد يصل الى العلم به وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ساله جبريل وجبريل أفضل الملائكه ومحمد أفضل البشر سأله عن الساعة فقال يا صالح صالح هروم قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة فإذا كان هذان الرسولان الكريمان لا يعلمان متى الساعة فمن دونهما من ومن فوائد هذه هذ... الآية الكريمه النداء بالبلاهه والغفله لأولئك القوم الذين عرفوا اصلهم ومن شاهم فيمترون ويشكون في فيما في أجل المسمى عند الله وهو يوم القيامه في سوره الكاثيه احتج الذين ينكرون الباب وقالوا ائت بابائنا ان كنتم صادقين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 قوله وهو الله في السماوات الله عالم على رب عز وجل لا يكون لغيره وهذا متفق عليها بين المسلمين وهو عالم مشتق من من اليهية وأصله الإله وأعلم أن جميع أسماء الله مشتق كما ما هو بقى. ما في اسم جامد لله عز وجل أبدا وقوله في السماوات متعلقة بالاسم متعلقه بالاسم لاننا قلنا لكم الان ان هذا الاسم مشتق والمشتق جزء تعلق به كما قال ناظم القواعد قواعد الجمل لا بد من التعلق في فعل معناه نحو مرتق لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتق اذا في السماع متعلقه خلاف الجلال لأنه مشتق والمشتق يجوز تعلق الجار ومجرده ولكن ما معنى في السماوات المعنى أنه على السماوات وليس المراد أنه فيها وهي محيطة به لأن هذا مستحيل الله تعالى أكبر من كل شيء أو نقول ان المراد المعنى ليس الذات المعنى بمعنى انه مألوه في السماوات يتاله اليه اهل السماء وقوله وفي الارض الواو حق والارض معطوفه على السماوات فيكون معنى الله في السماوات وفي الارض اي مألوه ايش في السماوات وفي الارض فتكون هذه الايه في قوله تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وعلى هذا التقديم وعلى هذا التفسير لا اشكل فيه فالكلام ان الله تعالى اله في السماوات وفي الارض ايضا وذهب بعضهم الى ان الايه فيها على السماوات وهذا على جعل الله عالما على الذات دون المتعبد لله يعني ان الله في السماوات كقوله امنتم من في السماء ثم استأنف فقال وفي الارض يعلم سركم وجهركم فتكون في الارض متعلقه بما بعدها بقوله يعلم سركم وجهركم اما على الوجه الاول فمعنى الايه الراح ان الله مالوه في السماوات ومألوه في الارض كما انه خالق السماوات والارض فهو مالوه في السماوات في السماوات والارض ويريد بذلك يراد بذلك اثبات الالوهيه في السماوات والارض كما ثبتت إيش؟ الربوبيه لان الخلق من مقتضيات الربوبيه هذا لا اشكال فيه المناسبه على القول الثاني ان المعنى ان الله ذاته لا من يأله أن ان الله ذاته في السماوات هي يكون مناسبه انه ليس كونه في السماوات مع بعدها الشاسع مانع عن علمه بكم وانتم في الارض فهو في السماوات ومع ذلك في الارض يعلم سركم وجهه في الارض يعلم سركم وجهه فهم في بين المعنيين طيب المعنى الاول وهو الله في السماوات بالأرض. أن ألوهيته ثابتة في السموات وفي الأرض في معنى أن من في السموات يتأله ومن في الأرض يتأله نظيرها الأولى تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله المعنى الثاني يقول إن الله نفسه في السموات أي عليه ومع ذلك يعلم سركم وجهركم في الأرض فليس بعده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 والله يسمع وتحوركم نعم أين, أين التحاور الذي وقع في الأرض والله تعالى في السماء فتكون هذه الآية آية قسمة كالتفسير لقوله وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم مجرد وقوله يعلم سركم أي ما تسرون والإصرار نوعان إصرار في النفس وإصرار مع الغير إصرار في النفس وإصرار مع الغير فمثلا إذا حدث الإنسان نفسه بشيء في نفسه هذا إصرار مع النفس وإذا حدث غيره سرا لا يصنعه من بجانبه فهذا إصرار مع الغير ولهذا نسمي القراءة الظهر والعصر مثلا نسميها إيش سرية مع ان ينطق الانسان ينطق ويصنع نفسه ومع ذلك نسميها سر ونسمي ما حدث به نفسه ما حدث به الانسان نفسه نسميها سرا اذن فالسر يشمل المعنيين جميعا يعلم ما نصره في نفوسنا ولا نخذله احد وما نخبر به الغير على وجه خفي لا يسمع لا الاخرون وجهركم أي ما تجهرون به وتعليونه ويعلم ما تكسبون يعني يعلم كسبه من خير وشر ودين ودنيا وعلم وغيره كل ما يقصد فالله عالم به جل وعلا لا يخفى علي إنساء الله أن يعاملها لبعث نعم <تصفيق> نعم. نعم. نعم نعم ما يكون من نجوى ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم أقر ما يكون العبد من ربه وساد. نعم. تجل المثل هذه لو يقول إن الله يكلم. نعم. نرد عليهم كل سهل. أول نقول أنتم الآن. اتباعهم المتشابه يعني ان في الايات احتمالا لما قال فهو شبه وتركتم الايات المحكمات في ان الله تعالى فائل من خلقه فوق خلق تركتموها فانتم من القسم الثاني الذين في قلوبهم زي يتبعون ما تشابه منه فاذا قالوا مثلا هذه الآية نقول هي مثل قول الإنسان كلان أمير في مكة والمدينة يعني إمرته يعني أن إمرته ثابتة في مكة والمدينة وليس المعنى أنه هو نفسه في مكة والمدينة يعني هذا, هذا مستحيل ألا ستكذلك إذن ألوهية الله في السماوات وفي الأرض وليس هو في السماوات ولا في الأرض تمام؟ أما المعيه المعية نقول إنه لا, لا تتنافى مع العلوم حتى في المخلوقات ما تتنافى مع العلوم فاللغة العربية يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا أو ما زلنا نسير والقطب معنا وهو كلام السائغ رائج فيكون معنى أن الله معنا يعني انه مطلع علينا وإن كان بعيد فإذا كان يمكن اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق فاجتماعهما في حق الخالق من باب الأولى موجود في كل وجود في كل, كل وجود حرام أولا إن الله إن في كل وجود ما, ما يستقيم إلا إذا أرادوا بالوجود اللي هو المعنى أرادوا اسم المفهول فيكون الله موجود في كل موجود هو مذهب الحلوليه تمام نعم ذاك هو الذي ولد عن العصر اين هو قائدك؟ قائدك فقال كان في عماء في عماء والعماء يعني الغيم الخفيف راس الخفيف في السماء وهؤلاء كلهم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فَقَدْ كذبوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ كانوا به مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قرن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 قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين فما الجمع بين هذه الايه الكريمه وبين قوله تعالى فلننظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافئ نعم من الصرحان هذا من يعني هذا باعتبار اصل الطين باعتبار الاصل وهذا باعتبار الفرع المتولد من من الاصل طيب ما الجمع بين كونه بين قوله هنا تبارك وتعالى من طين وقوله في ايه اخرى من تراب محمود سار طينا يعني ما أن ان التراب هو الاصل فاذا صب عليه الماء صارطين طين فاذا بقي مده صار صلصال طيب هل يمكن التعارض بين ايتين قطعيتي الدلاله دلاله عبد الرحمن جمعه اجيب لا يمكن. وش اللي منت لا يمكن لماذا انا ذا حتى تعارض ايتين الدلاله بين احكام من الله سبحانه وتعالى هذا لا, يمكن. لا يمكن. يكون جمع بين النقيضين وهذا مستحيل طيب لو ورد على انسان مثل هذا لو ورد على إنسان مثل هذا يعني ضمن التعارض بين ايتين قطية الدلاله يا الله عبد الله نعم وكان هذا دليل على قصور فهمه او علمه فعليه ان يرجع مره ثانيه للتدبر حتى يتبين له انه لا تعارض لان الله قال ولو كان من عند الله لوجد فيه اختلافا كثيرا من فوائد هذه هذه الات الكريمه ان انوهيه الله ثابته في السماوات والارض يا من في السماوات ومن في الارض بقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض ومن فوائد الايه الكريمة أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وجهر يعلم ما يسر به الإنسان وما يجهر به والإصرار تارت أن أكون في النفس وتارت أن أكون مع الغير بصفة خاصة والجهر هو الإعلان الذي لا يخفى فالله يعلم السر سواء مع النفس أو مع الغير بصفة خاصة أو الجهر من فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله تبارك وتعالى عموم علم لأن قوله سركم يشمل كل أحد وقد قال الله تعالى الله لا إله إلا هو وسع كل شيء علما والآية فيها هذا المعنى كثير ومنها ما يترتب على إيماننا بأن الله يعلم سر وجاهر مع إيماننا بهذا يقتضي الا نخالف أمر الله عز وجل بترك واجب او فعل معصيه لاننا نعلم ان الله تعالى يعلمنا ولو لم يثمر العلم هذه الثمره الجليله لكان علمنا لا فائده منه وانتبه لهذه المساله ان كثيرا من الناس لا يعتني بالفوائد المسلكيه المترتبه على اسماء الله وصفاته وهذا امر لا بد منه هذا هو الثمره فإذا علمت أن الله يعلم سرك وجهرك استحييت منه فلم تترك ما وجب ولم تفعل ما يحرم ومن فوائد هذه الآية الكريمة علم الله تبارك وتعالى بما نكسب أي بما نكسبه من الأعمال سواء كان كسبا دنيويا أو كسبا أخرويا فإن الله تعالى يعلمه لا يخفى عليه ويترتب على هذه الفائدة أن لا نكسب شيئا حرمه الله عليه ثم قال عز وجل ابتداء الدرس اليوم وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين ما نافية وقوله من آية من زائدة إعرابا زائدة إعرابا وليست زائدة معنى لأن لها معنى وهو توكيد النفي فإنها تحول النفي الذي يحتمل العموم والخصوص إلى كونه للعموم فقط لا نعم إلى كونه للعموم فهي تحول الجملة المنفية إلى نص في العموم مثل لا النافيه للجنس فإنها نص في العموم كيف نعربها إذا قلنا إن من زائد إعرابا نقول من حرف جر زائد إعراب وآية فاعل تأتي مرفوع يضم مقدرة على آخره منع منها أو من ظهورها منع من ظهورها اشتغال المحل في ايش في حركة الحرف الزائد وننظر هذا قوله تعالى ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولنري فان من زائده اعرابا وبشير فاعل مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد وقول من ايه الآية هي العلامة لكنها أخص من العلامة لكونها نصا في الدلالة العلامة قد تكون أقل من ذلك لكن الآية نص لأنها علامة على ما جاءت من أجلهم وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية كما سأتها إن شاء الله في فوائد من آيات ربهم من هنا لبيان الجنس وليست كالاولى فهي لبيان الجنس، بقولهم من ايه لان الايه قد تكون من عند الله قد تكون من عند غيره لكن من ايات ربي وقولهم ربهم اي خالقهم ومالكهم ومدبرهم لان الربوبيه تشمل هذه المعاني الثلاثه وهي ظل مالك خالق ومالك ومدبر هذا الذي تصريح الربوبيه الا كانوا عنها معرضين إلا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 قال له تعالى انظر انظر آية الله فيعرض ولا ينظر وقد يرى ولكن يعرض عن التأمل في القلب لأنه ليعذف بالله محجوب عن الخير فلا يحب أن يصل إليه في هذه الآية من الفوائد بيان عطو هؤلاء المكذبين وجه ذلك أنه لا تأتيهم أي آية إلا كانوا عنها معرضا وقد طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم آية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 لا يمكن فيها التفكك فهل نقبل قولهم ونرد الاحاديث الصحيحه المشكوره المستفيضه او نرد قولهم الواجب على المؤمن الثاني ان يرد كل قول يخالف الكتاب والسنه مهما كان قائم وهو سبحان الله كيف نقول يستحيل ان تتغير الاجرام السماويه والذي يغيرها من الله عز وجل خالقها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 وهما جبلان العظيمان من حيطان بمكة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستعني بهم فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويكون عدم هل قريش لما يعلمه جل وعلا من أن هؤلاء سيكون من أصلابهم المخلصون لله المجاهدون في سبيل الله وقع هذا أو لم يقع وقع بلا شك فاما ان يكون جواب كما قال الأخ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 بدون ان يكون هناك ايش ايه تدل على صدقه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي يعني بعثه الله الا اتاه من الايات ما يؤمن على مثله البشر لا هذا من جهه الحكمة من جهه الرحمه ان الله رحم الخلق بكونه اذا ارسل اليهم الرسل اتاهم الايات الداله على صدقهم ولو شاء على ارسل الرسل بدون ايات ثم من كذب اخذه لكن تعاب حكمته ورحمته ان يرسل رسلا بلا بلا آية ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات الربوبية للكفار لقوله من آيات ربهم، وهذه الربوبيه العامه وربوبية الله عز وجل تنقسم إلى عامة وخاص، فربوبيته لأوليائه خاصة ولأعدائه وأوليائه جميعا عامة، في بإزاء ذلك العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة فالعامة كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وخاصة مثل قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقوله تبارك الذي نزل الفقان على عبده والأمثل الكثير ومن فوائد هذه الايه هذه الكريمة خطر الإعراض عن الآيات وأنه يخشى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 يجب على طالب العلم أن يجعلها نصب عيون إذا كان يمشي على طريق معين وجاءت النصوص دالة على خلافه فإن بعض الناس قد يتلك ويحاول أن يحرف النصوص التي تخالف طريقه وهذا خطر عظيم بل الواجب على المؤمن أن يستسلم للنصوص من حين أن تأتيهم كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا مجرد ما يأمر الرسول بشيء يفعلونه مجرد ما ينهى عن شيء يتركونه فكون الانسان يتلك اول ما ياتيه الحق خطر عظيم والآية واضحه في سوره عام ونقلب افئدتهم إيش كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون وقال الله تعالى فان تولوا فاعلم أن ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون ثم قال الله تبارك وتعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا بالحق الف وقد تفيد التحقيق في الفعل ماضي هو الاغلب انها تفيد التحقيق في الفعل المضارع الاغلب انها تفيد التقليد في قولهم قد يجود البخيل وقد يصدق ايش الكاذب لكنها قد تاتي للتوكيد حتى في المضارع ومن ذلك قول الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا فقد هنا ايش للتوكيد لا شك لكنها تريد الاستمرار اي قد يعلم هذا في الحاضر والمستقبل طيب قول هنا قد كذبوا للتحقيق. كذبوا بالحق لما جاءهم الحق ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فكله حق لانه من عند الله والحق هو الشيء الثابت إن كان خبرا فبوقوعه وإن كان حكما فبثبوته وضده الباطل ففي الأخبار الباطل فيها الكذب وفي الأحكام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 هذا نفي يعني الى الان ما قام لكنه سيقوم عن قرب في الآية الكريمة التي نقرأها الآن لما جاءهم ماذا نعرفها ظرف بمعنى حين وفي هذه الحاله تكون مبنية لأنها حرف في الوقت من هي مشابهة للحرف وأصل بنا كما عرفتم هو مشابهة الاسم للحرف لكن هذه نفسها حرف فتكون ظرفا لكنها مبنية على السكون بمعنى حين فقد كذبوا بالحق لما جاء فسوف ألف عاقفة ويحتمل أن تكون للسببية ايضا سوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستزعون أي سوف يأتيهم المخبر الذي اخبروا به الأنباء اتتهم من قبل لكن المراد يأتيهم عقوبة الأنباء التي كانوا يستزعون بها انباء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 كانوا من الذين آمنوا ورحّمون، وإذا مروا بهم يتغنزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا ففيه. فقول ما كانوا بيزازون يشمل استزاءهم بالدين، واستزاءهم بالرسل، وبأتباعهم، بل وبالله عز وجل سيجدون هذا. نرجع إلى الفوائد من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء مع تواتر الآيات عليهم هذبوا بالحب ولم يستجيبوا له. والتكذيب بالحق بعد المجيء أشد من التكذيب به قبل أن يأتي بحيث يسمع النسان عنه ولكنه لم يتأكد فإن هذا الذي أتاه الحق وكذب به يكون تكذيبه اعظم ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الحكم لمن قامت عليه الحجة في مجيء الحق إليه وأما من لم يعرف الحق فإنه على قسمين تاره يدين بدين الحق لكنه لا يعرفه وتاره يدين بدين الباطل ولا ينتسب لدين الحق الاول الذي يدين بالباطل لكنه ينتسب لدين الحق فيصلي ويزكي ويصوم ويحج لكنه يستغيث بالاموات هذا نقول اننا نحكم بإسلامه اذا لم تقم عليه الحجه والاخر لا يدين بدين الاسلام اصلا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 اما لو كان مسلما دين الاسلام ويقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه وياتي الزكاه لكنه ياتي شركا اكبر لا يدري انه شرك اكبر فهذا إيش؟ نعامله معاملة المسلم نغسله ونكفن ونصلي عليه وندفنه معنا لما دام لم تقم عليه الحجة ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى ان هؤلاء سوف يمهلون ولا ياتيهم العذاب بقوله فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يساسون قال الله تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يساسون فاسترناها من الفوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء كذبوا بالحق بعد أن جاء فيكون تكليفهم أشد قبحا وأعظم اثما ذلك لقيام الحج عليهم ومن فوائدها تهديد هؤلاء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 ومن فوائد هذه الآية الكريمه ان هؤلاء الكفار عندهم عناد والعياذ بالله وذلك انهم قرنوا كفرهم بالاستهزاء فلم يسلم الشر ولا من جاء بالشر من استهزائه قال الله تعالى الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قبل الاستفهام هنا داخل على النفي الاستفهام ألم الهمزه داخل على النفي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 أو الرؤيا البصرية، فالبلاد التي مروا بها مدمرة رؤيتها إيه بصرية، كما في قوله تعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، والبلاد التي لم لم يروها لم مروا بها تكون رؤيتها علمية، يتناقلها أهل الأخبار، وقول كم أهلكنا أي أتلفنا، وكم هنا للتكثير يعني أمما اهلكناهم من قبلهم من قرن القرن بعضهم حدد في مئة سنة أو أربعين سنة بعضهم حدد قال المراد في القرن القوم الذين يهلكون مثلا في خلال سبعين سنة ربما يهلك هؤلاء الموجودون ويخلفون غيرهم وعلن ذلك بمثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يالون قرنه ومصطحابه في حدود المئه هلكوا كما هلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض او مكناهم الضمير يعود على القرن باعتباره جنسا أي مكنا هؤلاء القرون في الارض ما لم نمكن لكم يعني جعلنا لهم ما يتمكنون به ويثبتون به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 يكون من الغيبة إلى الحضور ومن الحضور إلى الغيبة ومن الاظهار إلى الإضمار المهم له أنواع وفائدته تنبيه السامع أو القارئ على ما سيأتي من بعد وجه ذلك أن الكلام إذا كان على وتيره واحدة انساب الإنسان معه لكن إذا اختلف توقف ايش الذي ترى فيكون هذا الاشفاة منبها لمن للقارئ والسامع وهو من أساليب اللغة العربية والقرآن نزل اللغة العربية وأرسلنا السماء عليهم مدرارا أيها الإخوة لم يتم الشر